ونعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله مرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمدٍ قال الله عليه وسلم وطبكم وطاب من شاكم وتبوذكم من الجنة منزلا قال صلى الله عليه وسلم من غدى إلى المسجد أورح عدى الله له نزلا في الجنة كلما غدى أورح وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لمن وطاب الكلام وأطعم الطعام وأدّى الصيام وصلى بالليل والناس اليوم أيها الأحبة في الله أسأل الله الملك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحرم وجوهنا على النار اللهم حرم هذه الوجوه على النار اللهم حرم هذه الوجوه على النار اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهة خالصا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله حديثنا معكم بمشيئة الله في هذه الدقائق المعدودة بعنوان هكذا فلتكن العدالة هكذا فلتكن العدالة أقدم لكم أيها الأحبة في الله رمضًا من رموذ العدالة على مر تاريخ الإنسان تقدمه لكم غض طريا، أيها الأحبة في الله كان واليا، كان واليا تحبه الرعية، كان واليا تحبه الرعية لأنه لم يفعل ما يدعو إلى السخط والبص، لأنه كان يتق الله في أمّة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه جعل القرآن قائدة والتقوى رائدة، لأنه كان يعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الفقراء والمساكين، كان يحب أن يسمع أن يسمع الرأي الآخر والنصيحة، فترى حبه في قلوب الأطفال وفي قلوب العجائز وفي قلوب الفقراء. وفي قلوب المساكين، ولكن من هو هذا الإمام العادل؟ من هذا الرجل؟ أظن أني لا أضيف جديداً وهل يخفى القمر؟ إنه مجدد القرن مجدد القرن الأول إنه الرجل الذي لما مات. أمست مدن الإسلام في مناحة وفي مصيبة وعزاء. إنه الرجل الذي قال فيه الإمام أحمد ليس أحد من بعد التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. هذا الرجل اسمه عمر بن عبد العزيز. السلام عليك يا عمر. السلام عليك يا عمر بن عبد العزيز. وبيننا وبينك أكثر من ثلاثة عشر عشر قرماً. السلام عليك يوم اليوم وغدا وفي المستقبل وحتى نلقى الله تبارك وتعالى وأنت رمز من رموز العدالة. أيها الأحبة في الله لن أتحدث عن شخصية عمر رحمه الله ورضي الله عنه ولكنني أصل بكم إلى سدة الحكم. منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الحكم كان شابا مترفا من بني مروان يغير في اليوم الواحد ثيابه أكثر من ثلاث مرات كان إذا مر بثكة من الناس الناس يشمون طيبه كان يسكن قصرا في المدينة وعند والده قصرا في الشام وقصر في مصر وقصر في العراق وقصر في اليمن وأراد الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا فتولى الخلافة حضر وفاة الخليفة وهو يموت وسنموت جميعا أيها الأحبة في الله فرأى كيف يصرع الموت الوله وكيف يعقر الموت الملوك وكيف يشجخ الموت رؤوس العظماء رأى سليمان بن عبد الملك وهو في سكرة الموت منطرحٌ على سرير الملك كالطفر يقول ربنا تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خوَّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كان سليمان يعصره الموت عصرا وكان منطرحا بين يدي ربه يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان يصرخ قائلا أفلح من كان له كبار إن بني فتية صغار وهو في سكرة الموت يقول هذا الشعر أفلح من كان له كبار إن بنية فتية صغار يقول يا ليت أبنائي كبارا يتولون الملك بعدي قد أفلح من كان أبنائه كبار قال عمر بن عبد العزيز أمامه لا والذي لا إله غيره قد أفلح من ذكاه وقد خاب من دستها قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى ومات سليمان وكتب الخلافة لرجل في كتاب سري لا يعلم لا يعرفه أحد أي ولا حبة في الأرض. ولما ذهبوا به ودفنوه في المقبرة جاء قام رجاء ابن حيو أحد علماء المسلمين فأعلن على المنبر أن خليفة المسلمين وأمير المؤمنين للعالم الإسلامي. عمر بن عبد العزيز أعلن الكتاب وأفصح عن المكتوب فلما تلقى عمر الخبر خبر توليه انصع قلبه من البكاء بكى كئيبا شديدا وهو في الصف الأول فأقامه العلماء على المنبر وهو يرتجب خوفا ويرتعد وأوقفوه فأتى ليتحدث فما استطاع. فما استطاع أن يتكلم من شدة البكاء قال لهم ما يعتكم بأعناقكم لا أريد خلافتكم فبكى الناس وقالوا لا نريد إلا أنت يا أمير المؤمنين فاندفع يتحدث فذكر الموت وذكر لقاء الله تبارك وتعالى وذكر مصارع الغاربين حتى بكى من بالمسجد جميعا بكوا جميعا من كلام عمر رحمه الله. يقول رجاء بن حيوة: والله لقد كنت أنظر إلى جدران مسجد بن أمية ونحن نبكي هل تبكي معنا أم لا؟ ثم نزل فقربوا له المركب والموكب كما كان يفعل بسلفه. قال لا رفض أن يركب يا لحبة في الله رفض الموكب. رفض ألا الوزراء ورفض الحراس قال بل أنا رجل من المسلمين غير أنني أكثر المسلمين حملا وعبأ للمسؤولية أكثر المسلمين حملا وعبأ للمسؤولية أمام الله تبارك وتعالى قربوا لي بغلت بغلتي طلب منهم أن يقربوا بغلته وانطلق إلى البيت. فنزل من قصره ترك القصر وتصدق بأساسه ومتاعه على فقراء المسلمين نزل عمر بن عبد العزيز رحمه الله في غرفة في دمشق أمام الناس ليكون قريبا من المساكين والفقراء والأرامل ثم استدعى زوجته فاطمة انظر أيها الحبيب استدعى الزوجة في الحال بنت الخلفاء أخت الخلفاء زوجة الخليفة فقال لها يا فاطمة إني قد وليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمون أيها الأحبة في الله أن الخارطة التي كان يحكمها عمر تمتد من السند شرقا إلى الرباط غربا ومن تركستان جنوبا ومن تركستان شمالا إلى جنوب إفريقيا جنوبا قال فإن كنت تريدون تريدين الله والدار الآخرة فسلمي حلويك يعني ذهبك إلى بيت مال المسلمين وإن كنت تريدون تريدين الدنيا فتعالي أم التعكمة عن حسنة واهب إلى بيت أبيك قالت لا والله يا أمير المؤمنين الحياة حياتك والموت موتك وسلمت متاعها وذهبها فرفعه إلى ميزانية المسلمين عاش عمن رحمه الله عيشة الفقراء كان يأتم خبز الشعير في الزيت وربما أفتر في الصباح على حفنة من الزبيب ويقول لأطفاله يقول لأولاده هذا خير لكم من نار جهنم يذهب فيصلي بالمسلمين فكان أول مرسوم اتخذه عدل الوزراء الظلمة الغشمة الذين كانوا في عهد سليمان بن عبد الملك استدعاهم أمامه وقال لشريك بن عرضاء اغرب عني يا ظالم رأيتك تجلس الناس في الشم رأيتك وتجلس الناس في الشمس وتجلد أبشارهم بالصياف وتجوعهم وأنت في الخيام والاستبرق واستدعى الآخر وقال اغرب عن وجهي والله لا تلي لي ولاية أبدا أبداً رأيتك, رأيتك تقدم دماء المسلمين لسليمان بن عبد الملك ثم عين وزراء وأمراء من علماء وصلحاء المسلمين وكتب إلى علماء الإسلام، علماء العالم الإسلامي، إلى من، إلى حسن، الب... إلى الحسن البصري، ومطرف ابن عبد الله الشخير، وسالم ابن عبد الله ابن عمر أن اكتبوا لي كتاباً انصحوني وعذوني قبل أن ألقى الله ظالماً، فكتبوا له رسائل تتقطع منها القلوب وتشيب منها الرؤوس. كتب له الحسن يا أمير المؤمنين صم يومك لتفطر غدا وقال سالم يا أمير المؤمنين إنك آخر خليفة آخر آخر خليفة تولى وسوف تموت كما مات من قبلك وخوفوه ووعدوه وجعل سماره سبعة من العلماء الذين يجلسون معه ويتحدثون معه ويصمون معه. يسمرون معه بعد صلاة العشاء واشترت عليهم ثلاثة شروط ثلاثة شروط إذا جلسوا معه أولهم أيها الأحبة في الله ألا يغتاب مسلم ممنوع الكلام عن أحد من المسلمين أتقل فلان قال وفلان عمل وفلان يقول وفلان يتحدث والغيب والنميمة اشترت عليهم ألا يتحدثوا على مسلم أبدا الشرط الثاني ألا يقدموا له شكاية في مسلم شكاية في مسلم التقارير المخزية وأمن الدولة في أعراض المسلمين وفي كلمات المسلمين ومجالس المسلمين أبا أن تعرض عليه أو ترفع إليه الشرط الثالث ألا يمزح في مجلسه لا ضحك ولا نكت ولا هذه الأشياء إنما يذكرون الآخرة وما يقرب من الآخرة فكان يقوم معهم وهم يبكون كأنهم قاموا عن جنازه صعد عمر المنبر يوماً من الأيام وأعلن سياسة حكومته وأتى بمذاحم مولاه عبد أيها الأخوة في الله وهو مولاً أسوأ قوي البنية يخاف الله قال يا مزاحم. والله إني أحبك في الله أنت وزيري جعله وزيرا أيها الأحبة في الله قال ولما يا أمير المؤمنين قال رأيتك يوما رأيتك يوما من الأيام تصلي وحدك في الصحراء صلاة الضحى لا يراك إلا الله ورأيتك يا مزاحم تحب القرآن فكن معي قال أنا معك يا أمير المؤمنين فقتل عمر بن عبد العزيز رحمه الله المنبر وكان بيده دفتر كتب فيه معلومات ضرورية عن خطوط عريضة لدولته وخلافته وقف مزاحم بالسيف والأمراء الظلمة من بني أمية الذين أخذوا أراض الناس وبيوت الناس وقصور الناس وضربوا وجوه الناس وأذوا الناس جعلهم في الصف الأول. قال عمر أولاً هذا كتاب عبد الملك بن مروان باقتطاعية الأرض لكم يا بني أمية وقد صدق الله وكذب عبد الملك بن ابن مروان لقد صدق الله وكذب عبد الملك بن مروان ثم قطع السقف قطع عقد الأرض يا لحبة في الله ثم قال ائتوني بصكوك بني أمية فسلم, أو فسلم له صدكاً للعباس العباس بن الوليد ابن عبد الملك أخذ أرضاً شاسعة يمكن أن تكون أرض مدينة كاملة فأخذه بالمقص فقصه كله وأثلفه وقال لا حق لك في ضيار المسلمين قال يا أمير المؤمنين أعذ لي أرضي وجلس يتوعده ويتهدده قال والله إن لم تسكت ليأتيني مداهم برأسك الآن، فسكت ثم أتى إلى الصكوك طيلة الصلاة طيلة صلاة الجمعة يشققها طولا وعرضا لأنها صكوك بنيت على الظلم، واستمر به الحال رضي الله تعالى عنه على هذا المستوى، واستدع مهاجرا أحد الوزراء وقال كن بجانبي فإذا رأيتني ظلم. ظلمت مسلما أو انتهكت عرضا أو شتمت مؤمنا فخذ لابي بثوبي وقل اتق الله يا عمر فكان وزيره مهاجر يهزه دائما ويقول له اتق الله يا عمر أما حياته الشخصية فحدث ولا حرج أيها الحبيب كان إذا صلى العشاء رحمه الله دخل مصلاه فيستقبل القبلة ويجلس على البطحاء ويمرّع وجهه في الطراب ويبكي حتى الصباح. هكذا يكون العدد. قال لمرأته فاطمة بعد أن توفيا. قالوا لمرأته فاطمة بعد أن توفي نسألك بالله أن تصف لنا عمر. قالت والله ما كان ينام الليل. والله ما كان ينام الليل. والله لقد اقتربت منه ليلة فوجدته يبكي وينطفذ كما ينطفذ العصفور قلت ما لك يا أمير المؤمنين قال مالي توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم الضعيف المجهد والفقير المنكوب والمسكين الجائع والأرملة ثم أبكي سوف يسألني ربي يوم القيامة عنهم جميعا فكيف أُجيب؟ أيها الأحبة في الله إذا لم نخرج بعمر بن عبد العزيز رحمه الله أمام العالم فبمن نخرج؟ ومن نموذج الذي نقدمه إن لم نقدم هؤلاء الأخيار الأطهار الأنقياء الأذكياء أتى يوما إلى بيت مال المسلمين أتى يوما إلى بيت مال المسلمين يزوره فشم رائحة طيبة فأغلق أنفه قالوا ما لك يا أمير المؤمنين قال أخشى أن يسألني الله عز وجل يوم القيامة لما شممت طيب المسلمين في بيت المال إلى هذه الدرجة أيها الأحبة بالله إلى هذه الدرجة إلى هذا المستوى إلى هذا العمق دخل عليه أضياف في الليل فانطفأ السراج أمير المؤمنين اضفأ السراج في غرفته فقام يصلحه فقالوا يا أمير المؤمنين اجلس أنت قال لا فأصلح السراج وعاد مكانه وقال قمت وأنا عمر, عمر وجلست وأنا عمر كان عالما مجتهدا يفت المسلمين فتح الله عليه من فتوحاته لأنه يتقي ربه تبارك وتعالى ويعدل في رعيته خرج في نزهة يوما فمر به على حديقة من حدائق دمشق فوقف يبكي على صور الحديقة قالوا ما لك يا أمير المؤمنين قال انتظروني قليلا فوقف الوزراء والصلحاء والأمراء والناس ونزل عن بغلته فوقف على المقبرة التي فيها الخلفاء من بني أمية والتي فيها الأغنياء وقال أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر فيا سائلي عن هناس مضوا أما لك فيما, فيما مضى معتبر ثم وقف على طرف على طرف المقبرة وقال يا موت يا موت ماذا فعلت بالأحب يا موت ماذا فعلت بالأحب ثم بكى وجلس ينتحب حتى كادت أضلاعه أن تختلف ثم عاد إلى الناس وقال أتدرون ماذا قال الموت قالوا ما ندري يا أمير المؤمنين قال يقول بدأت بالحدقتين وأكلت العينين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن العضضين والعضضين عن الكتفين وفصلت القدمين من الساقين والساقين من الركبتين والركبتين من الفخدين وقف يوما من الأيام وقال والله لا أعلم ظالما إلا أنصفتكم منه والله لو أعلم ظالما إلا أنصفتكم منه ولا يحول بيني وبين الظالم أحد حتى أخذ الحق منه ولو كان أبني قال الناس صدقت يا أمير المؤمنين كان يدور في الظلام يسأل هل من مريض فأعوده هل من أرملة فأقوم عليها هل من جائع فأصعمه كان يقول لأحد ولاته ذهب إلى إفريقيا أحد الولاة يقول ذهبت إلى إفريقيا أوزع مال الزكاة فما وجدت فقيرا رايح بمال الزكاة عشان يوزعه في إفريقيا يقول ما وجدت فقيرا واحدا الله أكبر ما وجدت فقيرا واحدا في طريقي لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الفقراء فما بقي فقير ولا جائع ولا مدين ولا شاب أعزف تدرون ماذا فعل أيها الأحبة في الله زوج الشباب لما كثر المال وليس هناك فقراء وليس هناك محتاج بدأ بتزويج الشباب كان يصل الجمعة فيقوم نوابه معهم دفاتر بأسماء, الذين بأسماء الناس فيوزع الأعطيات الأموال على طلبة العلم واليتامى والمساكين والمرضى والأرامل والمحتاجين وال... فيوزِّح عليهم بعد الصلاة يهتفون ويقولون اللهم اسق عمر بن عبد العزيز من سلسبيل الجنة ونحن نقول جميعا اللهم اسق عمر بن عبد العزيز من سلسبيل الجنة ضمر جسمه بعد الخلف من شدة الجوع. ملك رجل ملك من ملوك الدنيا أمير المؤمنين يضمر جسمه من قلة الطعام والشراب. نعم هذا هو الإمام العادل الذي ملأ الدنيا عدلا أصبح وجهه أصفر شاحبا يقول أحد العلماء والله لقد رأيت, لقد رأيت عمر بن عبد العزيز وهو وآل على المدينة فرأيته بضً أبيض ثمينا فلما ولي الخلافة وتولى خلافة المسلمين رأيته يطوف وقد رفع الإحرام عن جنبه ووالله لقد كنت أعد عظام ساعديه من الضعف والضمور دخل عليه زياد الزياد أحد الموالي أحد العلماء فرأ وجهه شاحبا باكيا وأثر وقد أثر البكاء في أجفانه وأثر الجوع والفقر على خديه ثوبه مرقع قال يا أمير المؤمنين أين القصور أين القصور التي كنت تسكنها والملابس التي كنت تلبسها والنعيم التي كنت تعيش فيه قال هيهات يا زياد ذهب ذلك لعلي تغيرت عليك قال إيه والله يا أمير المؤمنين قال كيف بي قال كيف بي يا ابن زياد لو رأيتني بعد ثلاث ليال إذا ترحت في القبر وقطعت طعت وصار الذود على خدي وأكل عيني ووقع التراب على أنفي والله لقد كنت أشد تغيرا مما تراه. وقف في يوم عيد الفطر يستقبل المسلمين ويرحب بالمؤمنين وإذا بكوكبة من الشعراء عند باب الغرفة يقفون يريدون الدخول على أمير المؤمنين قال له البواب الشعراء يريدون الدخول عليك على عادتهم السابقة عند الخلفاء يدخل أحدهم بقصيدة خاطئة كاذبة يمدح نفاقا. بكلام مجاملة فيصف الخليفة بأنه محرر الشعب وبأنه كافل الأيتام وبأنه أستاذ المشاريع وبأنه ضرة الأفق فقال للبواب من بالباب قال الفرزدق قال والله وهذا أحد الشعراء قال والله لا يدخل علي عدو الله ولقد سمعته يتغزل في بنات المسلمين ومن الآخر قال نصيب اسمه نصيب قال ليس له نصيب عندي ولا يدخل علي سمعته يفتري في شعره ثم قال ومن الثالث قال الأخطل قال حرام على ابن النصرانية أن يطأ بساطي. والرابع قال الرابع عمر بن أبي ربيع قال قال أما له أما أنا له أن يتوب، والله لا ترى عين وجهه أبداً. ومن الخامس قال جرير قال إن كان ولا بد فأدخل جريرا فلما دخل تكلم بكلام جميل فقال فما كعب ابن أمامة وابن سعد بأفضل منك يا عمر الجوادا تعود صالح الأخلاق إني رأيت المرء يلزم مستعادة. قال عمر اتق الله يا جرير لا تكذب في شعرك فإن الله سوف يسألك غدا قال يا أمير المؤمنين أعطني يريد المال قال ما وجدت للشعراء في كتاب الله عطاء ليس لهم عطاء في كتاب الله إن كنت فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أعطيناك إنها مدرسة الجدية والنصح والعمق وعدم الضحق عربي يدخل فيمدح ويأخذ الدنيا بما فيها وينسى فقراء يموتون جوعا وعريا على الأرصفة شاعر كذاب متاملق يمدح بشيء من الهراء يأخذ من المال ما يغص راسه والأطفال في حجور أمها أم هذهم يتضاوون جوعا لا يفعل ذلك عمر أبدا إنه عاقل إنه جهبذ إنه عبقري قال جرير أنا فقير قال خذ مئتي درهم من مالي أنا ليس من بيت مال المسلمين وأتت سكرات الموت نسأل الله لنا ولكم حسن القاتمة أتدرونا كم تولى الخلافة يا عباد الله كم تولى سنتين سنتين ملأت الدنيا عدلاً لكنها عند الله أفضل من قرنين كاملين نعرف أناساً في التاريخ تولى الواحد منهم خمسين سنة فلما مات لعنه المسلمون وإن بعضهم تولى أربعين سنة فلما مات بشر بعض المسلمين بعضهم بموته فرحوا لما مات فليس العمر بالكثرة يا عباد الله العمر بالبركة يا عباد الله تولى سنتين فأزال فأزال الظلم فتح بابه فتح صدره فتح عينه فتح قلبه ففتح الله عليه حضرته سكرات الموت التي ستأتينا وتأتيكم لا محالة فجمع أبناءه السبعة أو الثمانية فلما رآهم بكى واستعبر ودمعت عيناه رضي الله تعالى عنه ثم قال لأبنائه والله ما خلبت لكم من الدنيا شيئا عنده غرفة واحدة إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كنتم فجرة فلن أعينكم بمال على الفجور تعالوا فاقتربوا فقبلهم واحدا واحدا ودعا لهم بالبركة وبالخير وكان قلبه يسل من بين جوارحه وخرج أبناءه ودخلت عليه فاطمة قال أهل التاريخ أغفى التاريخ عن أبناء عمر بن عبد العزيز السبعة أو الثمانية إغفاء وقد خلف لكل واحد منهم إثنى عشر درهاماً فقط أما هشام بن عبد الملك الخليفة فخلف لكل ابن من أبنائه مئة ألف دينار وبعد عشرين سنة أصبح أبناء عمر بن عبد العزيز رحمه الله يسرجون الخيول في سبيل الله منفقين متصدقين من كثرة أموالهم أما أبناء هشام ابن عبد الملك في عهد أبو جعفر المنصور يقفون في باب مسجد دار السلام يقولون من مال الله يا عباد الله يقولون من مال الله يا عباد الله إن من حفظ الله حفظه الله ومن ضيع الله ضيعه الله هذه سنة من سنن الله عز وجل ثم أمر عمر أبنائه بالخروج فخرج الصالح. أمام عينه ينظر إليهم واحدا ثم الآخر ومع كل طفل يخرج خطرات من الدموع تسقط وقال أدخلوا أمكم عليه فاطم رضي الله تعالى عنها فدخلت زوجته فودعها وسألها أن تتق الله عز وجل وأن تبقى على الزهد وعلى الفقر لتكون زوجته في الآخرة ثم قال يا فاطمة إني أرى نفرا إني يا فاطمة أرى ليس بإنس ولا جن إني أرى ليس بإنس ولا جن أظنهم ملاك فخرج عني فخرجت زوجته وأغلقت الباب ودخل الملائكة على عمر بن عبد العزيز مبشرًا.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 فوجدته في عالم الآخرة سلام عليك يا عمر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي هكذا يا عباد الله فلتكن العدالة هكذا فلتكن العدالة إنني مقصر في سيرته فمن أراد المزيد فليذهب فليذهب وليقرأ في بطوني أمهات الكتب مليئة بذكره قد غمرت فضائله الكتب والموسعات رحم الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر بن عبد العزيز جمعنا الله بعمر بن عبد العزيز في الجنة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم نور لنا في قبورنا اللهم تب لنا لنتوب اللهم آتي نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا صلاتنا واجعل عملنا صالحا ولوجه ذخالطا اللهم إنا نسألك حسن القاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير اللهم إنا نتألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا تفاع الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر, اللهم انصر إخواننا في سوريا اللهم أنصر إخواننا في سوريا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الجهاد اللهم ارفع راية الجهاد اللهم انصر إخوانا في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل العزة والغلبة للإسلام والمسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين